زلنا في غ ز و ة تبوك انتهى بنا الحديث في طريق عودته صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش الذي آ ث ر م ر ض ا ة الله ورسوله على ا ل ح ي ا ة الدنيا فسمي جيش ا ل ع س ر ة قفل به راجعا إ ل ى مدينته ا ل م ن و ر ة وقد تم لغيابه عن مدينته شهرين على التقريب قيل خمسون ل ي ل ة وقيل تمت ستون ل ي ل ة فقد خرج في رجب ورجع إ ل ى مدينته المنوره في رمضان وهو في طريق عودته تحدثنا عن بعض أ ح د ا ث ووقفنا عند حدث جلل لم يكن بالحسبان بعد أ ن تلا صلى الله عليه وسلم بعض آ ي ا ت ا ل س و ر ة ا ل ت و ب ة التي نزلت في المنافقين وكان فيها ذكرا لمسجد الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين و س ن أ ت ي على خبره في خطبتنا هذه فلما سمع المنافقون هذه ا ل آ ي ا ت تتلى وقد كشفت عنهم القناع ولم يبق إ ل ا أ ن تعلن أ س م ا ء ه م و أ س م ا ء آ ب ا ئ ه م حتى لو أ ر ا د كل صحابي صادق أ ن يضع يده على منافق لا ي خ ط ئ علموا أ ن ه م قد تكشفوا وعندما نزلت ا ل آ ي ا ت في حق مسجد الضرار علموا أ ن سيكون في ا ل م د ي ن ة حول المنافقين ؤ م ي ن حول ل م ن ا ش أ ن لم يخطر لهم ببال ف أ ت م ر و ا ليلتهم تلك عقدوا م ؤ ا م ر ة أ و في ل غ ة العصر مؤتمرا مؤتمر نفاق تحت ر ع ا ي ة إ ب ل ي س يوسوس لهم كيف يتخلصون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ب ض ع ة عشر ف أ ج م ع و ا امرهم أ ن يقتلوه غيله قبل وصول ا ل م د ي ن ة وقد بقي على وصولهم يوم و ل ي ل ة او يوم وليلتين واتفقوا على ان يتحينوا ف ر ص ة غ ي ل ة يغفل بها ا ل ص ح ا ب ة عن النبي او يكون مختليا فيقتلوه غ ي ل ة وكان من عادته صلى الله عليه وسلم ان يسير في اخر الجيش لا في طليعته اذا قفل راجعا من غ ز و ة فيقدم اصحابه بين يديه ويكون هو ظهرا لهم ويقول خلوا ظهري للملائكه لا يعني انه يسير منفردا فيكون حوله ا ل ع ش ر ة و ا ل س ب ع ة و ا ل ث م ا ن ي ة ولكن لا يدع احدا يسير خلفه على جانبيه وبين يديه فلما قارب ا ل م د ي ن ة كما قلنا الطريق يوجد بها ع ق ب ة و ا ل ع ق ب ة هو الطلوع الحاد ذات الحجاره ثم تنصب من ا ل ج ه ة ا ل أ خ ر ى في واد وعلى جانب هذه ا ل ع ق ب ة واد مجرى للسيول والمياه فسلوك الجيش من الواد ي أ س ه ل عليهم من ا ل ع ق ب ة ف أ و ح ى الله إ ل ى نبيه أ ن هنالك نفر من المنافقين ياتمرون ب ه فحتى يكشفهم وتقوم ا ل ح ج ة أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه أ ن يسلك ا ل ع ق ب ة و ا ل ع ق ب ة لا تتسع لجمع كبير مثل الجيش ف إ ن سلكوها فلا يمكن أ ن يسير بجانب بعضه البعض أ ك ث ر من ث ل ا ث ة أ و أ ر ب ع ة ف أ م ر مناديه أ ن ينادي في الجيش أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم س ي أ خ ذ ا ل ع ق ب ة أ ي سيسلك طريق ا ل ع ق ب ة فلا ي أ خ ذ ه ا معه أ ح د و ا س ل ك ا ل و ا د ي فهو أ و س ع لكم و أ س أ ل ذلك ليضع خطه في كشفهم حتى لا يلوم فيهم احد فلما سمع المنافقون هذا النداء تهامسوا في بعضهم وقالوا هي فرصتكم س ي أ خ ذ ا ل ع ق ب ة وحده ولا أ ح د من أ ص ح ا ب ه يخالفه ف س ي أ خ ذ الوادي ف أ د ر ك و ه في الظلام ف أ ل ق و ه عن راحلته من ا ل ع ق ب ة إ ل ى بطن الوادي ثم نختلط في الناس في الظلام فلا يعلم كيف قتل يقول سقط عن راحلته والنبي مطلع على كل ذلك ف أ م ر عمار بن ياسر أ ن ي أ خ ذ بخطام ا ل ن ا ق ة ويسير أ م ا م ه و أ م ر ح ذ ي ف ة بن اليمان أ ن يسير خلفه يسير ا ل ن ا ق ة وكان الوقت ظلاما وليلا وصعد صلى الله عليه وسلم في ا ل ع ق ب ة وسار كل الجيش في بطن الوادي فتلثم أ و ل ئ ك النفر و ك ا ن إ ث ن ى عشر بالتحديد تلثموا وتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في سلوك ا ل ع ق ب ة ولم ينتبه إ ل ي ه م الجيش حيث أ ن الجيش قد تقدم والنبي يسير آ خ ر الناس فمازالوا يسيرون الهوينه حتى كان في ق م ة ا ل ع ق ب ة من أ ع ل ى ن ق ط ة منها فدفعوا خيلهم ولحقوه فلما سمع حسهم صلى الله عليه وسلم والتفت إ ل ي ه م قائلا يا ح ذ ي ف ة من القوم أ ل م أ ن ه ى أ ن ي أ خ ذ أ ح د معي ا ل ع ق ب ة فعلموا انه قد نذر بهم فجفلوا ن ا ق ة النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقع معظم متاعه عنها ولكن الله ثبته فلم تلق النبي عن ظهرها فقال يا حذيفه ردهم فرد ح ذ ي ف ة ومعه عصا لها عكف اخذ يضرب بها وجوه رواحلهم وهو يقول اليكم اليكم اي ابتعد اليكم يا اعداء الله والرسول فلما علموا انه قد نذر بهم انحدروا من ا ل ع ق ب واختلطوا في الناس والوقت ظلام وقد تلثموا فلم تعرف وجوههم فرجع حذيفه والتقط بعض متاع النبي صلى الله عليه وسلم كالصوت والعصا والحبل و أ د ا ه الوضوء ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عرفت أ ح د ا منهم قال لا والله يا رسول الله لقد كانوا متلثمين وقد غطاهم الظلام ولكني عرفت رواحلهم والعرب عندهم ف ر ا س ة في م ع ر ف ة الرواحل والدواب ب ع ض ه ا من بعض فوقف عمار و ح ذ ي ف ة متعجبون بما حدث فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرج الحديث الامام احمد في مسنده ومسلم في صحيحه هل علمتم ما كان من شانهم وما أ ر ا د و ا قالوا لا والله يا رسول الله لا والله يا رسول الله يا قال إ ن ه م مكروا ليسيروا معي ف إ ذ ا طلعت ا ل ع ق ب ة زحموني فطرحوني منها ان شاء الله وليس إ ن شاء الله بالفتح ان شاء الله أ ي وقد شاء الله ان شاء الله تعالى فقد أ خ ب ر ن ي ب أ س م ا ئ ه م و أ س م ا ء آ ب ا ئ ه م و س أ خ ب ر ك بهم يا ح ل ي ف ة إ ن شاء الله تعالى ثم سار صلى الله عليه وسلم حتى قطع ا ل ع ق ب ة و ل ق ي أ ص ح ا ب ه من الطرف الثاني في ب ط ل و ا د وعرسوا ليلتهم حتى أ ص ب ح و ا والتعريس معناه المبيت ل ي ل ة فلما صلى الصبح امر ان يسال الصحابه ونادى فيهم حليفه من سلك العقبه وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب احد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان في اصحابي وهنا مجازا وهم ليسوا اصحاب فالمنافق لا يكون صحابي قال ان في اصحابي اي في هذا الجيش اثنا عشر رجلا منافقا لا يدخلون ا ل ج ن ة حتى يلج الجمل في سم الخياط ث م ا ن ي ة يكفيهم ا ل د ب ي ل ة اي ث م ا ن ي ة سيبتليهم الله ب ا ل د ب ي ل ة و ا ل د ب ي ل ة ما يعرف الان بين الناس بمرض اسمه الحزام الناري ا ل د ب ي ل ة سراج نار يظهر بين أ ك ت ا ف ه م حتى ينجم من صدورهم أ خ ر ج ه مسلم عن حذيفه في صحيحه و أ ح م د والبيهقي كل بسنده سند الصحيح فقام اسيد بن حضير وقال يا رسول الله ت خ ب ر ن ا به فليقم كل بطن إ ل ى صاحبه فيضرب عنقه فيكون أ ص ح ا ب ه م أ و أ ه ل ه م هم الذين يقتلونهم فلا يطالب بهم أ ح د قال لا يا اسيد قال ب أ ب ي و أ م ي أ خ ب ر ن ي بهم فوالذي بعثك لا تقوم من م ق ع د ك حتى آ ت ي ك برؤوسهم جميعا قال لا يا اسيد إ ن ي أ ك ر ه أ ن يتحدث الناس فيقول إ ن محمدا ً قاتل ب أ ق و ا م حتى أ ظ ه ر ه الله على عدوه ثم رجع فوضع يده فيهم يقتل منهم من يشاء ف إ ن ي قد نهيت عن قتل أ ص ح ا ب ي ثم أ م ر بالرحيل فساروا وقد علم أ و ل ئ ك النفر من المنافقين أ ن لو أ ر ا د كل صحابي أ ن يعلن عنهم ل أ ع ل ن فقد أ خ ب ر النبي حذيفه بن اليمان باسمائهم واسماء ابائهم حتى لا تختلط عليه الاسماء فقد يكون في الجيش اكثر من واحد يحمل نفس الاسم فاعلمه باسمائهم واسماء ابائهم ثم قال اكتم عليهم يا حذيفه ولكن حذر من ورائي من مكرهم اي و ا ن النبي صلى الله عليه وسلم سيلحق بربه وكانت بشرى لحليفه انه سيعيش طويلا من بعد النبي اي انصح من و ل ي امر المسلمين الا يطمئن اليهم ولا يوكل اليهم عملا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا اليوم اذا مات منافق صلى عليه لان الله لم ينه فبعد وصوله ا ل م د ي ن ة و س ن أ ت ي عليه مات كبيرهم عبد الله بن ابي سلول ولم يكن في الجيش هو ممن تخلف وهم النبي ان يصلي عليه فنزل النهي عن ا ل ص ل ا ة على المنافقين فاصبح المنافق مستورا في حياته يفضح عند موته اذا حضرت جنازته وعلم النبي من هو قال صلوا على صاحبكم ولم يصل ي عليه فلما أ ش ر ف على ا ل م د ي ن ة صلى الله عليه وسلم و ر أ ى أ ن ق ا ب ه ا أ ي جبالها قال هذه ط ا ب ة سماها مع ت س م ي ة ا ل م د ي ن ة و ط ي ب ة قال هذه طابه ة أ س ك ن ن ي اسكننيها ربي هذه طابة هذه أ ربي تنفي خبث أ ه ل ه ا كما ينفي الكير خبث الحديد ولما و ا ز أ احد أ ص ب ح أ ح د على جانبه وهو يدخل نظر إ ل ي ه وقال هذا أ ح د جبل يحبنا ونحبه وهو من جبال ا ل ج ن ة أ ي سينقله الله يوم ا ل ق ي ا م ة فيجعله من جبال ا ل ج ن ة ثم قال إ ن ب ا ل م د ي ن ة أ ق و ا م ا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إ ل ا كانوا معكم فقال أ ص ح ا ب ه يا رسول الله وهم ب ا ل م د ي ن ة قال وهم ب ا ل م د ي ن ة حبسهم العذر أ ي أ ق و ا م حبسهم العذر لم يتخلفوا ر غ ب ة ب أ ن ف س ه م عن رسول الله ولكن لم يستطيعوا الخروج قال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إ ل ا كانوا معكم أ ي شاركوكم ب ا ل أ ج ر و ك أ ن ه م قد خرجوا في هذا الجيش لا ينقص أ ج ر ه م عنكم ح س ن ة و ا ح د ة هذا معنى الحديث فعجب ا ل ص ح ا ب ة وقال وهم ا في المدينه ة قال و م المدينة في المدي بالمدينة حبسهم العذر رواه الشيخان و ا ل إ م ا م أ ح م د من ع د ة طرق فلما وصل صلى الله عليه وسلم وكان من عادته إ ذ ا قفل من سفر أ ن ي ب د أ بالمسجد ولا يدخل ا ل م د ي ن ة إ ل ا ضحى أ ي إ ذ ا ارتفعت الشمس وقت ص ل ا ة الضحى ي ب د أ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم ي أ ت ي ف ا ط م ة عليه السلام ا ف ي ب د أ بزيارتها مطمئنا عنها ثم يطوف على بيوت أ ز و ا ج ه يقول حذيفه ف ب د أ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس لم يغادره حتى جاء إ ل ي ه الذين تخلفوا أ ي من المنافقين أ ص ح ا ب ا ل أ ع ذ ا ر وكانوا بضعه وثمانين رجلا ف أ خ ذ و ا يعتذرون له وكانوا قد أ ش ا ع و ا قبل عودته أ ن محمدا لن يرجع إ ل ى ا ل م د ي ن ة أ ب د ا لقد هلك هو ومعظم جيشه في الصحراء من الحر و ق ل ة الماء و أ ر ج ف و ا بالمستضعفين من المؤمنين ونسائهم و أ و ل ا د ه م كل يوم ي أ ت و ن ه م ب إ ش ا ع ة وخبر فلما, فلما تواصلت ا ل أ خ ب ا ر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ر س ل ط ل ي ح ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة يخبرهم بقدومه خرج النساء والولدان باستقباله عند ث ن ي ة الوداع فساء المنافقون هذا و أ ث ب ت ه الله في ا ل ق ر آ ن الكريم إ ن ت ص د ك ح س ن ة تسؤهم أ ي عندما قفل سالما ساء وجوههم هذا الرجوع السالم فقدموا يتداركون ما بعد هذا اليوم فسلموا عليه و أ خ ذ و ا يعتذرون ويحلفون أ ن ه م لو استطاعوا الخروج لخرجوا وطلبوا أ ن يجددوا بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم فقبل أ ع ذ ا ر ه م جميعا على ظاهرها وبايعهم واستغفر لهم ف أ ن ز ل الله إ ن تستغفر لهم سبعين م ر ة فلن يغفر الله لهم ثم قدم إ ل ي ه الذين بنوا مسجد الضرار والكفر وقصه هذا المسجد أ ن المنافقين كانوا في المسجد لا يستطيعون أ ن يتحدثوا بدسائسهم ومؤامراتهم ضد المسلمين خشيه أ ن يعلم بهم و إ ذ ا تجمعوا بالدور ربما علم بهم فقالوا نبني لنا مسجدا ظاهره مسجد ل ل ص ل ا ة وحقيقته ن ق ط ة تجمع أ ش ا ر عليهم بذلك أ ب و عامر الراهب رجل من ا ل أ ن ص ا ر أ ي من ق ب ي ل ة ا ل أ ن ص ا ر وهو ليس أ ن ص ا ر ي كان قد كره قدوم النبي تنصر و أ ص ب ح راهبا كره قدوم النبي صلى الله عليه قدوم وسلم النبي صلى فلما دخل النبي ا ل م د ي ن ة خرج هو منها وكان ممن آ ذ ى النبي يوم احد وحفر الحفر وغطاها حتى سقط النبي في ح ف ر ة منها أ و ع ز الى المنافقين وقد سكن بلاد الشام هنا أ ن ي ت خ ل و ا لهم مسجدا في ظاهره مسجد ويكون ق ا ع د ة تجمع لهم قال و إ ن أ ع د د ت م السلاح والرجال أ ت ي ت ك م بمدد من الروم ف أ خ ر ج ت محمدا من مدينته هذا المسجد تم بناؤه تماما عندما أ خ ذ النبي يستعد للخروج إ ل ى تبوك فقدم رجال من المنافقين وقالوا يا رسول الله لقد ابتنينا مسجدا في قباء وابتنوه مقابل مسجد قباء الذي أ س س على التقوى ابتنينا مسجدا في قباء في للمريض وذي ا ل ع ل ة وذي ا ل ح ا ج ة و ا ل ل ي ل ة ا ل م ط ي ر ة يعني كان بين بيوتنا حتى لا نضطر أ ن نسير إ ل ى المسجد البعيد ونريد أ ن تصلي لنا فيه وتدعو لنا قال نحن على جناح سفر ف إ ن عدنا إ شاء الله صلينا فيه فقبل دخوله ا ل م د ي ن ة بيوم و ل ي ل ة نزلت ا ل آ ي ا ت من س و ر ة ا ل ت و ب ة في المنافقين و أ خ ب ر الله نبيه عن ح ق ي ق ة هذا المسجد فقال في ا ل آ ي ة ت ب د أ من مائه وسته ومائه وسبعه و م ئ ه وثمانيه الى مائه عشره من س و ر ة ا ل ت و ب ة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أ ي ل ي ض ر ا ل م ؤ م ن ي ن فيه وكفرا وتفريقا بين المؤمنين اسمعوا هذه ا ل أ و ص ا ف الثلاث للمسجد والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا إ ر ص د ا ا لمن ح ب الله ورسوله و ر إ لمن حارب الله ورسوله من قبل يعني أ ب و عامر الراهب فسماه النبي أ ب و عامر الفاسق وليحلفن إ ن أ ر د ن ا إ ل ا الحسنى لماذا اتخذتم مسجدا آ خ ر قال للعله وكبير السن والليله المطيره ان اردنا إ ل الا ح وليحرفن ز ن إن ن أ د إ ل الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون هل اعظم من شهاده له لا تقم فيه ابدا الله يقول لنبيه اياك ان تقيم فيه ركعه واحده لا تقم فيه ابدا لمسجد أ س س على التقوى من أول يوم أحق أن يوم تقوم فيه يعني مسجد اول ء أ يوم وصل ا ل إلى دار الهجرة ن ب ي دار و ق د دخل ان ل م د ي ة جهة من يوم ج القباء ا أول تقوم م ع أهل ب ا ء ق ا ا يا رسول الله ل رسول لك و نبني س ج د ا تصلي فيه هذا المسجد الذي المسجد التقوى التقوى على أول يوم وصولك لمسجد أسس على من يوم أسس أسس من أ و ل يوم أ ح ق أ ن تقوم فيه ثم يثني الله على أ ه ل الطباق م ق ا ر ن ة ب أ ه ل النفاق فيه رجال أ يحبون بسجد التقر رجال فيه ي أ ن يتطهروا والله يحب المطهرين هذه الآية أكثر من معنى نختصر على اثنين منهما في الظاهر التطهر الآية أعطتنا اثنين على في أكثر معنى نختصر من كانوا يجمعون بين الاستنجاء والاستجمار أ ي يبدؤون بالاستجمار ثم بالاستنجاء لا يكتفون بالاستجمار بالاحجار و ا ل أ و ر ا ق بل يضيفون إ ل ي ه ا الاستنجاء بالماء وفي حقيقتها متطهرون من النفاق أ ي ليس فيهم منافق واحد ويحبون أ ن يتطهروا يزدادوا ايمانا و ي ق و م سلوكهم والله يحب المطهرين ت ثم يعود إ ل ى مسجد الضرار منكلا عليه ومعقبا افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير امن اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ر ي ب ة في قلوبهم إ ل ا أ ن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الآيات الدولة إلى من من 107 إلى 110 من سورة、الدولة. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ح ق ي ق ة هذا المسجد لذلك لا مجال للمشاوره فيه فلما استقر وبايع أ ص ح ا ب ه وبايع الذين تخلفوا من المنافقين واستغفر لهم ندب بعض رجال من قوم الذين بنوا المسجد ولكنهم ليسوا من المنافقين صادق ايمان قال قم يا فلان وقم يا فلان وقم يا فلان بين المغرب والعشاء وقد تجمع المنافقون في مسجدهم صلوا به المغرب وجلسوا يحيكون المؤامرات بين المغرب والعشاء أ م ر هؤلاء النفر أ ن ينطلقوا إ ل ى ذلك المسجد فيحرقوه على من فيه هذا جزاء المنافقين فانطلق الرجال الصادقون من أ ص ح ا ب النبي و أ ش ع ل و ا النيران في سعف النخيل ثم هموا بالمسجد فحرقوه أ ص ي ب من أ ص ي ب وفل منهم من فل وانهزم ثم هدموه حتى سووه ب ا ل أ ر ض وبعد أ ي ا م أ ع ط ى النبي هذه ا ل أ ر ض ل أ ن ه ا ارض منافقين لم يطالب بها أ ح د أ ع ط ا ه ا لرجل فقير من ا ل ص ح ا ب ة قال خذها فاتخذ لك فيها دارا فلما بنى فيها دارا يقول ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم لم يولد له فيها ولد ولم تحضن فيها د ج ا ج ة ولم يغرد فيها طير ولم ينبت بها ش ج ر ة فجاء وقال يا رسول الله إ ن ي لا أ ر ي د أ ر ض ا أ س س فيها بنيان على النار ف أ م ر بهدم البيت و ت س و ي ة المكان فلما ن ز ل إ ل ى أ س ا س المسجد الذي هدم يقول ا ل ص ح ا ب ة فلما أ ز ل ن ا أ س ا س ه خرج الدخان ك أ ن ه ا نار توقد لا يزال ب ن ي ا ن ه الذي بنوا ه ي ب ة في قلوبهم إ ل ا أ ن تقطع قلوبهم فاستراح أ ه ل ا ل م د ي ن ة من مسجد الضرار والكفر وتكشف أ ص ح ا ب ه هم الذين جاءوا وطلبوا وقالوا اتخذنا مسجدا فنزلت فيه ايات وجلس النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس يستقبل المتخلفين ويقبل أ ع ذ ا ر ه م أ ق ب ل ث ل ا ث ة من خيار ا ل ص ح ا ب ة أ ح د ه م عقبيا واثنان بدريان كانوا قد تخلفوا عن غ ز و ة تبوك ايضا ولكن ليس في احدهم ش ع ر ة من نفاق هذا النفر الثلاث كعب بن مالك الخزرجي و م ر ا ر ة بن الربيع وهلال بن ا م ي ة اوسيان اثنان من الاوس وواحد من الخزرج كعب هذا يروي لنا قصته ولا نستطيع أ ن ن أ ت ي على تمامها في خطبتنا هذه ف إ ن قصتهم تستحق خ ط ب ة ك ا م ل ة ولكننا نقدم لها اليوم كعب يروي لنا قصته يقول كنت فيمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ا ل ع ق ب ة أ ي ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة في م ك ة عندما بايعوه على أ ن يهاجر إ ل ي ه م و أ ن يجاهدوا معه فكان الجهاد علينا معشر ا ل أ ن ص ا ر فرض عين لا يجوز لنا التخلف عنه وما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ولقد شهدت معه المشاهد كلها اللهم أ ن خروجه لبدر لم يكن لغزوه قال من كان ظهره حاضرا فليركب إ ن م ا خرج ل ل ع ي م ولم يخرج للنفير فلم أ ك ن ممن خرج وما عتب الله على أ ح د تخلف عن بدر فلما أ م ر بالتجوز لتبوك وكان لا يغزو غ ز و ة إ ل ا ور بغيرها إ ل ا هذه لبعد ا ل م س ا ف ة و ا ل ش ق ة و ك س ر ة العدو وعسر الحال فقد أ ع ل ن حتى ي أ خ ذ الناس أ ه ب ت ه م ولم أ ك ن أ ي س ر مني حالا مثل يومها فوالله ما اجتمعت لي راحلتان الا يوم تبوك أ ي كنت ميسور الحال ولم يكن لي عذرا وقلت إ ن ي قادر إ ذ ا تجهز الناس ت ج ه ز وما زلت أ خ د و واعود لا أ ص ن ع شيئا حتى جد بالناس الجد وتجهزوا و أ ص ب ح النبي صلى الله عليه وسلم على سفر ولم أ ص ن ع شيئا قال ثم انطلق صلى الله عليه وسلم ب أ ص ح ا ب ه ولم أ ك ن معهم فقلت أ ن ا قادر اليوم أ ت ج ه ز و أ ل ح ق بهم ثم غلبتني نفسي ل ل ر ا ح ة و ا ل د ع ا وقيض الحر قد اشتعل بالصحراء آ ت ي بستاني ف ت غ ن ب ن ي نفسي على ا ل ر ا ح ة قلت أ ل ح ق بعد يومين وهكذا حتى تفارط المسير وغلبتني نفسي على القعود فلم اخرج ولما غاب النبي عن ا ل م د ي ن ة كنت اخرج الى ا ل ص ل ا ة فيسوءني اني لا ارى تخلف عنه الا صاحب عذر كبير سن او ذي مرض و ع ل ة ولا احد تخلف الا منافق فلا ارى الا صاحب عذر او وجه منافق فيسوءني ذلك فكان لي عزاء في رجلين بدريين لا أ ش ك في إ ي م ا ن ه م ا الذين ذكرنا أ س م ا ء ه م أ م ي ة و إ ل ا ل قال فكان لي فيهم ا س و ة ثم أ خ ذ ت أ ل ت م س ا ل أ ع ذ ا ر إ ذ ا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا أ خ ر ج من ص ح ت ه و أ خ ذ ت أ ح ض ر ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ع ذ ا ر حتى إ ذ ا قارب وصوله و ط ل ع ا ل طلائع البشائر أ ن رسول الله قد عاد سالما زاح عني الباطل وحضرني الحق و ع ز م ت أ م ر ي على أ ن أ ص د ق رسول الله ولا أ ق د م ا ل أ ع ذ ا ر ا ل ك ا ذ ب ة فلما رجع و أ خ ذ أ ص ح ا ب ه يعتذرون إ ل ي ه قلت والله لا أ ذ ه ب بينهم حتى يعتذر المنافقون جميعا فلما تقدم الجدع والثمانين كل ب أ ع ذ ا ر ه م وقبل أ ع ذ ا ر ه م وبايعهم واستغفر لهم جئت أ ن ا أ م ش ي فلما راني قادما تبسم تبسم الغاضب وقال أ ق د م يا كعب فاقدمت فقال تعال يا كعب فجلست بين يديه ثم هممت ان أ ص ا ف ح ه و أ ق ب ل يده ف أ م س ك يده عني مع أ ن ه سلم على المنافقين وبايعهم واستغفر لهم قال ف أ م س ك يده عني ثم رفع ر أ س ه إ ل ي وما زال يتبسم تبسم الغاضب قال ما خلفك عني يا كعب فقلت والذي بعثك بالحق أ ن ي لو جلست بين يدي غيرك لخرجت من سخطه ولقد أ و ت ي ت جدلا و إ ن ي ل أ خ ش ى ان رسول الله إ تقولت قولا أ ر ض ي ك به عني ا ل آ ن أ ن يسخط الله علي يعني يجمع بين التخلف والكذب فلا والله لا عذر لي وما كنت أ ي س ر حالا مني يوم خرجت وما قعد بي إ ل ا نفسي وهواي و إ ن ي يا رسول الله إ ن قلت لك ا ل آ ن قولا تجد فيه علي أي تغضب و ت ص ق ط ف إ ن ي أ ر ج و أ ن يرضيك الله عني فلا والله ليس لعذر لي فرفع ر أ س ه وقال لمن حوله أ م ا هذا فقد صدق الله ورسوله قال واستبشرت ف إ ذ ا به يقول قم حتى يقضي الله فيك و أ م ر ا ل ص ح ا ب ة أن ل ا يكلمني أ ح د ولا يسلم علي ولا يخالطني في شيء فقمت أ ج ر ساقي قلت سبحان الله الذين كذبوا عليه واعتذروا له بالاعذار لم يصنع معهم هذا وقبل ظاهرهم واستغفر لهم وقد صدقته وعلم صدقي ثم يعرض عني ويامر الناس ان يقاطعوني فجاء بعض اهلي وقالوا هلا هل كنت اعتذرت كما اعتذر غيرك ما علمناك قد اخطات من قبل ولا تخلفت عنه ولا وسنت بنفاق حتى غلبوني على نفسي أ ن أ ع و د إ ل ي ه ف أ ك ذ ب نفسي و أ ل ت م س عذرا فقلت لا والله لن أ ج م ع بين ذنبين تخلفي والكذب على الله والرسول ثم مضيت فجاء صاحباي وقالا مثل قولي فقيل لهما كما قيل لي أ ي هؤلاء الثلاث الصادقون ليس فيهم نفاق أ ع ل ن النبي أ ن ه م صادقون ولكن أ م ر الجميع أ ن يعرض عنهم فلا يكلمهم ومضت ا ل أ ي ا م ولا أ ح د يكلمهم يقول كعب أ خ ر ج إ ل ى السوق وكنت شابا أ ق و ى من ص ا ح ب ي أ خ ر ج إ ل ى السوق فلا يكلمني أ ح د ولا يبيعني ولا يقبل مني ولا يشري أ س ل م على الناس فلا يردون علي السلام ثم أ د خ ل المسجد ف أ ص ل ي مع النبي لم نمنع من ا ل ص ل ا ة ولكني أ ت ع م د مجلسه ف أ ق ت ر ب منه و أ ق و ل السلام عليك يا رسول الله ثم أ ن ظ ر هل يحرك شفتيه بالرد في السلام علي فلا أ د ر ي لعله كان يرد بقلبه لا يريني أ ي ح ر ك ة ف أ ص ل ي قريبا منه و أ س ا ر ق ه النظر ف إ ذ ا راني نظرت إ ل ي ه أ ع ر ض ع ن ه و إ ذ ا خفضت ر أ س ي نظر إ ل ي ه ومضت أ ي ا م ق ر ا ب ة الثلاثين يوما و إ ذ ا به يرسل لكل واحد منا رسول أن ل ا يقرب زوجته و أ م ر نساءنا بمقاطعتنا فضاق ا ل أ م ر علينا أ ك ث ر ولم يكلمنا أ ح د فخرجت يوما إ ل ى حائط ابن عم ي أي ابن عمي له في ا ل ع ش ي ر ة وهو أ ب و ق ت ا د ة فرقيت الحائط وقلت السلام عليك فلم يرد علي فقلت أ ن ا ش د ك الله هل تعلم أ ن ي منافق فلم يرد علي قلت أ ن ا ش د ك الله هل لا تعلم أ ن ي أ ح ب الله ورسوله فلم يرد علي فصحت وبكيت أ ن ا ش د ك الله أ ل ا تعلم أ ن ي أ ح ب الله ورسوله فلم يرد علي وقال في نفسه الله ورسوله أ ع ل م ففاضت عيناي أ ي بالدموع فخرجت هائما على وجهي في السوق ف ر أ ي ت رجلا نبطيا أ ي من أ ن ب ا ط الشام تاجرا يمشي ب ا ل أ س و ا ق ويقول من يدل على كعب بن مالك ولا احد يكلمه حتى إ ذ ا ر ؤ و ن ي أ ش ا ر و ا إ ل ي ه ب ع ي د ي ه م أ ن ذ ا ك كعب فجاء إ ل ي وقال أ ن ت كعب بن مالك قلت نعم فدفع إ ل ي ر س ا ل ة في س ر ق ة من حرير أ ي ق ط ع ة من حرير ف ففضط ف ض ت ه ا و ق ر أ ت ما فيها و إ ذ ا هي ر س ا ل ة في حرير بخط من الذهب من ملك أ ل س ا ل يقول فيها ت ح ي ة وبعد قد بلغنا أ ن صاحبك قد قلاك اي هجرك وجفاك ولست بدار مهانه و إ ن لك عندنا م و ا س ا ة فاقدم إ ل ي ن ا تكن أ ع ز من نزل فقلت وهذا من البلاء أ ع ر ض عني رسول الله حتى طمع بي الكفار ف أ خ ذ ت ه ا وتوجهت بها إ ل ى التنور وسجرتها حتى لا تحدثني نفسي ب أ ن أ س ت ج ي ب لها أ ي أ ح ر ق ه ا بالتنور ثم أ ت ي ت المسجد ورسول الله في مجلسه وقلت بأعنى ص و ت يا ي رسول الله أ ع ر ض ت عني حتى طمع بي الكفار فلم يحرك ساكنا ولم يرد علي ه وقاربت أيامهم الخمسين ليلة ولا نستطيع أ ن نواصل نتمم هذا الحديث بقصتهم وهي أ ر و ع ق ص ة في ا ل ق ر آ ن الكريم وكيف نزل بها ق ر آ ن يتلى واستثناهم الله من كل ا ل غ ز و ة بسياق عظيم في جمعتنا ا ل ق ا د م ة و أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون الا يكلمنا أ ي ه ا ا ل ث ل ا ث ة وطالت هذه ا ل م ق ا ط ع ة وتعرضنا لجانب منها في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة قال اما صاحباي هلاله ومراره فقد استكانا اي ضعفا واستسلما للموقف ولزما بيتهما يبكيان اما انا فكنت اشب ا ل ث ل ا ث ة اي شاب في وسط العمر فاخرج الى السوق واحضر ا ل ج م ا ع ة في المسجد فاذا دخلت المسجد ووجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم دنوت منه حيث يسمعني وقلت السلام عليك يا رسول الله ثم التفت هل حرك شفتيه يرد علي فاذا اقبلت على صلاتي اقبل علي بوجهه فاذا اقبلت عليه انظر صرف وجهه عني فكان هذا اشد ما لقيت ولا, كنت ولا كان يحزنني ولا ي س ق ل علي إ ل ا أ ح د أ م ر ي ن أ ن أ م و ت في هذه ا ل م ق ا ط ع ة فلا يصلي علي الرسول صلى الله عليه وسلم او أ ن يختار الله نبيه فيموت النبي فيبقى المسلمون على مقاطعتي ل أ ن ه أ م ر فكان هذا جل همي أن ل ا يموت أ و أ ن يموت الرسول قبله وذكرنا قصته وقد خرج إ ل ى السوق يوما فسمع نبطي ينادي من يدل على كعب ولا أ ح د يدله حتى إ ذ ا راني المسلمون بالسوق أ ش ا ر و ا إ ل ي بايديهم أ ن هذا كعب ف أ ق ب ل إ ل ي ودفع لي ر س ا ل ة في س ر ق ة من حرير تكريما اقرأ المكتوب من عنوانه ا ل ر س ا ل ة في ق ط ع ة من حرير م ك ت و ب ة بماء الذهب من ملك غسان إ ل ى كعب بن مالك لقد بلغنا أ ن صاحبك قد جفاك ولست بدار مهانه ف إ ن كنت متحولا فتحول إ ل ي ن ا تكن أ ع ز نزيل عندنا قلت وهذا من البلاء لقد طمع بي أ ه ل الكفر فتوجهت إ ل ى التنور أ ي الذي يخبز فيه فسجرتها في التنور حتى لا تركن اليها نفسي أ ب د ا ثم أ ت ي ت المسجد وقلت ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله ط ا ل هجرك لي و إ ع ر ا ض ك عني حتى طمع بي الكفار قال فلم يرد عليه شيء ولم يحرك ساكنا فلما كانت أ ر ب ع ي ن ل يوما ل ة أربعين ي و ل ي ل ة هذه ا ل م ق ا ط ع ة جاءني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اي احد الاصحاب بعثه النبي مرسالا الى كعب وصاحبيه ان اجتنب, أهلك أي اجتنب زوجتك فلا تقربها فقلت ماذا اصنع اطلقها قال لا ولكن لا تقربها وقيل لصاحبي كما قيل لي فقلت لزوجتي اذهبي الى اهلك ي حتى يقضي الله ما هو قاض قال ولكن ز و ج ة هلال ا بن الربيع هلال ا بن ا م ي ة توجهت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان هلال شيخ ضائع اي رجل مسن وليس له اهل يخدمونه رجل ضائع لا يجد من يخدمه أ ت ك ر ه أ ن أ خ د م ه ف أ غ س ل ثيابه و أ ع د له ط ع ا م ه قال لا ولكن لا يقربنك أ ب د ا أ ي لا يحل له أ ن ي ط أ ك فقلت ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله والله ما به حراك إ ل ى شيء ف إ ن ه منذ كان من أ م ر ه ما كان أي منذ أربعين منذ لم يذق طعاما ولم ينم ليلا ولم يرق له دمعا بكاء وجوع و ق ل ة نوم فقال قل تخدميه ولكن لا يقربنك وشهد كعب لذلك قال اما صاحباي فقد استكانا وجلسا يبكيان كلا في بيته فاعتزلت النساء الثلاث ازواجهن ت ى مضت خمسين ل ي ل ة فلما كانت ل ي ل ة الخمسين وينبغي ان نقف عند ر س ا ل ة الملك غسان او ملك غسان على ق ط ع ة الحرير بالماء المذهب كم زلت اقدام رجال من هذا المنزلق رجل في حال ح ي ر ة و ش د ة قد جفاه القريب والبعيد ولم يبق له في الظاهر أ ي أ م ل وتعرض عليه أ م و ر الدنيا ومع ذلك يثبت على إ ي م ا ن ه فيحرق ا ل ر س ا ل ة كي لا يركن إ ل ي ه ا يوم من ا ل أ ي ا م وشاع هذا الخبر ومع ذلك لم يتغير الموقف ل أ ن الرسول ما ينطق عن الهوى ف ن هو الا وحي يوحى اما هذا فقد صدق الله ورسوله قم حتى يقضي الله فيك فهو ينتظر قضاء الله تماما كما وقع في ق ص ة الافك لام المؤمنين ع ا ئ ش ة الرسول على تمام اليقين ببراءتها ولكنه لا يجرؤ ولا يستطيع ان يبرئها سدا ل ل ذ ر ي ع ة امام المنافقين وحفاظا على قلوب المؤمنين حتى لا يقول زوجه و ا ب ن ة اعز اصحابه الصديق سارع الى براءتها ولو كانت غيرها لكان من امرها ما كان فانتظر حتى ي أ ت ي الوحي بالامر الفاصل فايضا فلما في كانت الخمسين الثلاث خمسين ليلة فلما مضت الخمسين ليلة في قضية مضت كان النبي ليلتها في بيت أ م س ل م ة فقام يصلي كما كلفه الله مالم يكلفكم لقد ندبكم إ ل ى قيام الليل ندبا و أ ث ن ى على أ ه ل القيام فقال عز من قائل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون و ب ا ل أ س ح ا ر هم يستغفرون قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع اما نبينا فقد كلف ما هو فوق ذلك ما لا تطيقونه ابدا على قدر اهل العزم ت أ ت ي العزائم يا ايها المزمل قم الليل فعل أمر قم الليل الا ل ل ي قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا فكان قيام الليل في حق نبينا فرض إ ذ ا فاته ل ي ل ة من تعب وغلبته عيناه فنام يقضي القيام ة في ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة هل كلفتم ما كلف نبيكم حتى نتساءل لماذا الخصوصيات يباح أربع زوجات ويتزوج النبي تسعة؟ لماذا لم تسأل أنه كلف بقيام الليل أربع ذبي زوجات لماذا الله قد غفر له ما وما لماذا تتساءل للمسلم لم تسأل كلف له لم مع تقدم من تسعة أنه أن تأخر غفر قد ان الله قد حرم على ازواجه ان يتزوجن من بعده حتى وان طلق ا م ر أ ة لا يجوز لاحد ان يتزوجها خصوصيات واحكام تشريع على قدر بيت ا ل ن ب و ة كان نبينا صلى عليه ربنا في بيت ام س ل م ة يقوم الليل كما كلفه ربه فلما فرغ من ركعتين و إ ذ ا بجبريل يهبط بايات كريمات يعلن بها ت و ب ة الله على ا ل ث ل ا ث ة الذين خلفوا فكان من فرح النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه بالمؤمنين رؤوف رحيم هو نعم أ م ر بمقاطعتهم ولكنه ي ت أ ل م لهم في كل يوم وليله ة كان من فرح النبي من ن فرح أ لم يكتب الخبر يكتب فقال لام س ل م ة بشرى ام س ل م ة لقد تاب الله على كعب وصاحبيه على ارسلك ي اذن ام سلمة إذن يحطمكم الناس ويحرمونكم النوم الى الفجر نزلت ا ل ت و ب ة في منتصف الليل رحمه بالمسلمين اراد النبي الا يوقظهم في الليل لانه على يقين بان المؤمنين كلهم قلب واحد كالبنيان المرصوص وكالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد اذا فالمؤمنون كلهم يالمون لحال كعب وصاحبيه فاذا سمعوا بالتوبه وقرأت الآيات وعمت البشرى إذن سيقوم الناس من بيوتهم في الليل وياتون للمسجد قال يحطمكم الناس اي يجتمعون عليكم افواجا افواجه فيمنعونكم النوم انتظري الفجر يا ام سلمه ن تاب ظ ر ل ف ج ر ت ا الله على كعب لماذا يفرح بيت ا ل ن ب و ة أ ل م يتخلف عن النبي طلع الفجر و أ ذ ن بلال ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عادته لا يدخل إ ل ا عند إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة فخروجه من بيوت ازواجه ودخوله المسجد ايذان ب ا ق ا م ة ا ل ص ل ا ة اي ي ص ل ا ل س ن ة في حجرات ازواج ه فصلى ا ل س ن ة في بيت ام س ل م ة فلما اطل الى المسجد رفعت او اقيمت ا ل ص ل ا ة فدخل في مصلاه فلما فرغ من صلاته اعلن ا ل ت و ب ة على اصحابه و ق ر أ الايات الكريمات وانظر اي ايات هذه وبماذا قدم الله لها ا ل آ ي ا ت من س و ر ة ا ل ت و ب ة قبل أ ن يعلن الله توبته على ث ل ا ث ة من عباده تكريما قدم لها معنى ا ل ت و ب ة فقال عز من قائل لقد تاب الله على النبي على النبي لماذا يتوب الله على النبي وهل أ ذ ن ب هل تخلف كان على ر أ س الجيش ليبين أ ن ا ل ت و ب ة وسام شرف ورفعه ة مقام لقد تاب ا ل ل على على النبي بالتوبة النبي ل حتى فصدرها ا يكون مقام ع معنى ن ى شرف وترتاح ا إليه ل ل كل و ويتمنه ب ص د ق ا ل ل ه تب ع لقد ي ن نتوب ا حتى ل تاب الله على النبي و المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر الذين اتبعوه في س ا ع ة ا ل ع س ر ة اي ب د أ ب ا ل ت و ب ة على النبي وكل الذين خرجوا في الجيش من المهاجرين والانصار الصادقين ا ذ ا فليست ا ل ت و ب ة على الثلاثه الذين خلفوا فقط ليربط الله ان تخلفهم لم يكن عن نفاق فتاب الله عليهم فمحى من قلوبهم النفاق لا ب د أ ب ا ل ت و ب ة على النبي والمهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر الذين اتبعوه في س ا ع ة ا ل ع س ر ة ثم عطف أي الثلاثه عليهم أ ي أ ن إ ي م ا ن هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة لم يكن أ ق ل من إ ي م ا ن الذين خرجوا في تبوك لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد كاده تاب اتبعوه ساعة ما من في يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم ر ؤ و ف رحيم وعلى ا ل ث ل ا ث ة الذين خلفوا من عدد كعب وصاحبيه وعلى ا ل ث ل ا ث ة اي معطوف على ا ل ت و ب ة وعلى ا ل ث ل ا ث ة الذين خلفوا اي خلفوا من بين من تخلف فلم يقض في امرهم حتى يقضي الله فيهم وعلى خلفوا الثلاثة الذين حتى اسمع وصف الله لهم الله كان متجل عليهم وحافظ لهم و ا ل آ ن يصف ب د ق ة أ ح و ا ل ه م في الخمسين يوم و ل ي ل ة اسمع ماذا يقول الله وعلى ا ل ث ل ا ث ة الذين خلفوا حتى إ ذ ا ضاقت عليهم ا ل أ ر ض بما رحبت وهل تضيق ا ل أ ر ض على أ ح د انظر ا ل أ ر ض كم و ا س ع ة يصور الله حالهم ان الدنيا كلها قد ضاقت عليهم حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا م ل ج أ من الله الا اليه ظنوا هنا بمعنى اعتقدوا اي لصدق ايمانهم اعتقدوا يقينا و علموا ان لا م ل ج أ من الله الا اليه فلم يلجاوا لغير الله مازالوا محافظين على عبادتهم بكائين مستغفرين سائلين الله ان يتوب عليهم لم يلجاوا الى غير الله لم يستجيبوا للاغراءات و ظنوا ان لا م ل ج أ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا قدم توبته عليهم ليتوبوا أ ي لولا أ ن الله تاب عليهم ما تابوا و أ ن الله قد قبل توبتهم في ا ل أ ز ل ف ا ل ق ر آ ن كلام الله أ ي من ا ل أ ز ل موجود لهم هذه ا ل ص و ر ة وهذا الموقف و أ ن الله يريد أ ن يتوب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إ ن الله هو التواب الرحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كلما ق ر أ ت آ ي ة في ا ل ق ر آ ن الكريم م ص د ر ة ب يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اعلم أ ن وراءها تكليف شرعي أ و توجيه أ و ثناء أ م ا إ ذ ا أ ر ا د الله أ ن يضرب ا ل أ م ث ا ل قال يا أ ي ه ا الناس ي انا أيها ا ل س إلا خلقناكم من ذكر و أ ن ث ى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أ م ا هنا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا وراءه تكليف وتنبيه يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله أ ي كهؤلاء الثلاث الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين انظر صدقهم آ ذ ا ه م في الدنيا قليلا ولكن شرفوا أ ن يسجلوا في ا ل ق ر آ ن الكريم ت ق ر أ قصتهم وتتعبد الله بها إ ل ى قيام الساعه ة يا أيها الذين آمنوا اتقوا ا ل ل وكونوا مع الصادقين لذلك جاء القول اذا كان الكذب ينجي فالصدق انجى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ثم عتاب ا ل رقيق لم يخصص به ا ل ث ل ا ث ة ولكنهم مفتاح الحديث موجه ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة جميعا ما كان ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة اي لا ينبث لا يليق ليس من المنطق ما كان ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة ومن حولهم من ا ل أ ع ر ا ب أ ن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغب و ا ب أ ن ف س ه م عن نفسه أي ه ذ اي ما وقع لكم وقع أ ه اثرتم ا ل ل تخلفتم ا ث ة و غ ب بأنفسكم أي آثرتم ا ل ر ا ح ة ل أ ن ف س ك م ورسول الله في العناء والشده ة ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من كان الأعراب أن يتخلفوا ا أن عن لأهل رسول ل ل ولا يرغب ب أ ن ف س ه م عن نفسه ذلك بأنهم... أي لماذا؟ لان بأنهم ذ ا ل أ أ ج ر ه م عند الله عظيم ذ لا ك بأنهم ل يصيبهم ض م أ و ل ا نصب الضمأ ه ولا ا ع ط ش و ل نصب ه ولا ا ت ع ب و ل مخمصه أي ب م ضمأ مخمصة ولا ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إ ل ا كتب لهم به عمل صالح إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين ولا ينفقون ن ف ق ة ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة ولا يقطعون واديا إ ل ا كتب لهم ليجزيهم الله أ ح س ن ما كانوا يعملون نزلت هذه ا ل آ ي ا ت و ق ر أ ه ا النبي على ا ل ص ح ا ب ة بعد أ ن انفتل من ص ل ا ة الفجر أ ي ان فرغ منها فانظر رحمك الله إ ل ى هذا المشهد الموقع المسجد النبوي مهوى قلوب المؤمنين جميعا وموطن تنزل جبريل ب ا ل آ ي ا ت من السماء القارئ ل ل آ ي ا ت رسول الله أ ك ر م و أ ع ز خلق الله و أ ح ب ه م إ ل ى الله الوقت فجر ي ق ر أ النبي ا ل آ ي ا ت وشيوخ ا ل ص ح ا ب ة في الصف ا ل أ و ل ك أ ب ي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وغيرهم من كبار ا ل ص ح ا ب ة فعندما ق ر أ ت ا ل آ ي ا ت وسب أ ب و بكر وعمر شيخا ا ل ص ح ا ب ة وسبا ليبشرا كعب بن مالك وقام غيرهم كثير فلما ر أ و ا همه أ ب ي بكر وعمر ت أ د ب باقي ا ل ص ح ا ب ة فجلسوا وانطلق الشيخان في ا ل ص ح ا ب ة ليبشروا الذين تاب الله عليهم ابو بكر وعمر يقول كعب وكان قيض اي حر شديد فكنت انام على سطح داري فلما كانت ا ل ص ل ا ة وصليت على سطح داري وانطلق ابو بكر وعمر ليبشراه ل أ ن ر أ س ا ل أ م ر كعب بن م ا ر ك ل أ ن ه عقبي اي من أ ه ل ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد وقد قيل له يومها يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك قال اشترط لربي أ ن تعبدوه لا تشركوا به شيئا و أ ش ت ر ط لنفسي أ ن تمنعوني مما تمنعون منه أ ن ف س ك م قالوا ف إ ن فعلنا ذلك فماذا لنا قال لكم ا ل ج ن ة فقالوا ربح البيع والله لا نقيل ولا نستقيل فكان الجهاد في حقهم فرض عين ومالك عقبي أ ي من أ ه ل ع ق ب ة ا ل ب ي ع ة بيعة ا ل ع ق ب ة لذلك كان هو المعني والعمود الرئيسي في ق ص ة الثلاث فانطلق أ ب و بكر وعمر ليبشرا كعبا ثم ليبشر صاحبيه و ر أ ى أ ب و بكر أ ن عمر أ س ر ع منه وسبا وكان بيت كعب من ا ل ج ه ة ا ل ش م ا ل ي ة ل ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة أ ي على طريقنا اهل ا ل أ ر د ن ونحن ندخل ا ل م د ي ن ة من عند جبل السلع تعرفون هذا الوصف حجاجا ومعتمرين المكان الذي نعرج منه على ز ي ا ر ة المساجد ا ل س ب ع ة كان يسكن هناك ب ج ه ة مسجد القبلتين قال فانطلق عمر فسبق أ ب ا بكر فلما ر أ ى أ ب و بكر أ ن عمر يسبقه ع ل ى على جبل سلع ونادى ب أ ع ل ى صوته يا كعبه بن مالك أ ب ش ر لقد تاب الله عليك ونزل فيك ق ر آ ن قال كعب فسمعت صوت أ ب ي بكر فكان الصوت أ س ب ق من عمر فما أ ن ا إ ل ا أ س م ع أ ب ا بكر يرددها ا ل م ر ة تلو ا ل م ر ة حتى برز أ م ا م ي عمر يعانقني باكيا ويقول أ ب ش ر يا كعب لقد تاب الله عليك وهذا رسول الله في المسجد ينتظرك قال فقلت البشرى لمن بلغني صوته أ و ل فكان عندي ثوبان لا أ م ل ك غيرهما فقلتهما ل أ ب ي بكر ثم عرشت على بيت أ ب ي قتاده وكان ابن عم لي فاستعرت ثوبين من عنده من عنده ل آ ت ي بهما المسجد وخلعت ث و ب الذي أ ل ب س ه والثوب الذي عندي بشرى ل أ ب ي بكر و أ ر س ل إ ل ى صاحبي كما أ ر س ل لي أ م ا الذي بشر هلال ق ا ل فوالله ما ظننت انه يرفع ر أ س ه لانه كان يبكي وقد هجر الطعام والمنام فما ان سمع البشرى حتى وسب كانه شاب في مقتبل العمر يقول كعب فاقبلت الى المسجد امشي و ت ل ق ا ن المسلمون خارج المسجد على الطريق افواجا افواجا يهنئونني فلما دخلت المسجد ونظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق وجهه وكان إ ذ ا سر تهلل وجهه ك أ ن ه البدر ف أ ق ب ل ت عليه أ م ش ي الهوينه فقال أبشر ي ابشر ك ع بخير البخاري ب يوم يمر عليك رواه ولدتك منذ أمك أ يا كعب بخير يوم يمر عليك منذ ولدتك أ م ك قال فقلت أ م ن عندك يا رسول الله أ م من عند الله قال بل من عند الله فخررت على ر أ س ه وقدميه أ ق ب ل ه م ا ثم تلا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ا ل آ ي ا ت التي أ ن ز ل ت في ش أ ن ن ا وجاء صاحباي فجددنا بيعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحت ا ل م د ي ن ة كلها ومضى سائر اليوم ونحن نستقبل المهنئين اللهم تب علينا حتى نهنا ونهنئ بعضنا اللهم تب علينا حتى نتوب اللهم ج ع ل ن ا من الذين سبقت لهم منك ا ل ح س ن ومن الذين لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر ومن الذين تتلقاهم ا ل م ل ا ئ ك ة يوم ا ل ق ي ا م ة مبشرين مهنئين آ م ي ن آ م ي ن ادعوه وانتم موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة وقد شارفنا على ختام العام التاسع ل ل ه ج ر ة ومستهل العاشر وقبل الدخول في ابرز احداث ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة لابد ان ن أ ت ي على قضايا وحوادث ختم بها العام التاسع لنا فيها دروس و ع ي ض ا ت بعد ان قفل صلى الله عليه وسلم راجعا من تبوك وكان ما كان من أ م ر الذين تخلفوا و ا ل ث ل ا ث ة الذين خلفوا وقد أ ش ر ن ا لمعنى خ ل ف أ ي خلفوا من بين المتخلفين فلم يحكم النبي في أ م ر ه م حتى حكم الله ف ي ه وليس المعنى السلبي الذي يفهمه غير أ ه ل العلم أ ن ه م خلفوا أ ي لم يتخلفوا عن النبي إ ر ا د ة الله خلفتهم لا ا ل ث ل ا ث ة الذين خلفوا من بين الذين تخلفوا عن كبوك ف أ ر ج ع أ م ر ه م إ ل ى الله حين قال له ا لكعب ن ب ي عليه صلى الله عليه وسلم ل قم أ م ا هذا فقد صدق الله ورسوله قم حتى يقضي الله فيك وقيل لصاحبيه كما قيل له ولهذا أشارت الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا قيل لصاحبيه الآية الذين أي من بين له من الثلاثة تخلف كما أشارت من من حتى يحكم الله فيهم وذلك لصدقهم بعد ان كانت هذه ا ل ح ا د ث ة وقلنا استغرق الهجران لهم خمسين ل ي ل ة في اثناء هذه ا ل م د ة ومستهل العام العاشر كانت الاحداث التي ستصنعون مرض ابراهيم عليه السلام ابن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ابنه من ماريه ا ل ق ب ط ي ة وقد تناولنا حديثنا عن امنا ماريه رضي الله عنها وارضاها حين تحدثنا عن ازواج الحبيب المصطفى صلى الله عليه、وسلم. واتممنا س ل م و الحديث عنها لما كان يقتضيه المقام أ م ا حدث و ف ا ة إ ب ر ا ه ي م ومرتبط ب أ م ه ا ل آ ن فهذا وقته في ترتيب ا ل س ي ر ة مرض إ ب ر ا ه ي م و أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم يعوده كثيرا وثقل المرض بالصبي وكان لا يجاوز ا ل ث ا م ن ة عشر من العمر من ا ل أ ش ه ر يعني عام ونصف مازال في سن الرضاع وثقل الصبي بمرضه و أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وهو مثقل بهذا الحزن إ ذ كان يرجو أ ن يكون له ولد ذكر ر غ ب ة البشر ونبينا بشر و إ ن لم يكن كالبشر في صفاته وخصوصياته فمحمد بشر وليس كالبشر بل هو ي ا ق و ت ة والناس كالحجر فقارن بين الياقوت والحجر مع انها من صنف الاحجار فبصفاته التي كمله الله بها هو ارقى من كل البشر وعاطفته ب ص ف ا الخلقية التي خلقه الله ت ه خلقه على ولده المريض وحبه ان يكون له ذكر وان يكون له نسل كان مثقلا لمرض ولده ولكن ا ر ا د ة الله فوق كل ذلك دخل النبي في ذلك اليوم ووجد الصبي يجود بنفسه فوضعه في حجره ودرفت عيناه ثم بكى حتى سمع صوت بكائه والصبي يجود بنفسه والروح ت ح س ر ج بين صدره وحرقه حتى فاضت نفسه ا ل ز ك ي ة و ع ل ى بكاء النبي حتى سمعه أ ص ح ا ب ه فقيل له أ ل م تنهنا يا رسول الله قال ما عن هذا نهيتكم وما أ ج م ل ه من درس لما نشهده في بيوت المسلمين اليوم من شد وتطاول و أ خ ذ ورد في حال ا ل و ف ا ة مما يصنع من بعض الناس ومن الذين ينهون عن صنيعهم فللذين ا يصنعون ما يصنعون مصيبون ولا الذين ينهونهم ب ا ل ح ك م ة و ا ل م و ع ظ ة ايضا يصيبون انظروا الى النهج النبوي قال ما عن هذا نهيتكم ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ا إن انما نهيتكم ان يشق المرء جيبه او يضرب وجهه شق الجيب يعني ان تشق ا ل م ر ء ه ثوبها اظهارا في عظم ا ل م ص ي ب ة و ا ل ف ا ج ع ة وان يضرب وجهه اي ا ل ل ط ي م ة وان يقول العبد ما ي ص ف ط الرب هذا الذي نهى عنه انما البكاء من ا ل ر ح م ة البكاء من الرحمة من و أ م ر بتجهيز الصبي ثم صلى عليه وحين أ و س د ه لحده وسوى عليه التراب قال إ ن العين لتدمع و إ ن القلب ليحزن وانا لفراقك يا إ ب ر ا ه ي م لمحزونون ورش قبره بالماء وتعددت الروايات انه قبل ان ينصرف عن القبر من البقيع والاخرى تقول عند منصرفهم ودخولهم صحن المسجد النبوي كسفت الشمس والكسوف يكون للشمس والخسوف للقمر كسفت الشمس, فقال بعض اصحابه كسفت الشمس لموت ابن النبي لموت إ ب ر ا ه ي م وكانوا يعتقدون هذا في ا ل ج ا ه ل ي ة أ ن الشمس والقمر إ ذ ا خسف أ و كسف إ ن م ا يكون لموت عظيم في ا ل أ ر ض فمع حزن النبي البالغ على ولده ومع أ ن هذه ا ل ك ل م ة تقال في ش أ ن ابنه و م ر ا ع ا ة لموقفه وحاله إ ل ا أ ن التشريع تشريع لا م ج ا م ل ة في الدين فما راعهم إ ل ا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرفع ر أ س ه للناس ويقول إ ن م ا الشمس والقمر آ ي ت ا ن لا تخسفان ولا تكسفان لموت أ ح د ف إ ذ ا ر أ ي ت م ذلك فهرعوا إ ل ى ا ل ص ل ا ة والذكر ثم شرع يعلمهم ص ل ا ة الكسوف فصلى ص ل ا ة الكسوف والتي يعرفها كثير من المسلمين بها ركوعان ورفعان وقراءتان و إ ط ا ل ة في الركوع و إ ط ا ل ة في السجود شرع يعلمهم هذه ا ل ص ل ا ة و أ ن ه ا لا ع ل ا ق ة لها بموت أ ح د و إ ن كان ابن نبي حتى و إ ن كان نبي إ ن م ا الشمس والقمر آ ي ت ا ن لا تخسفان ولا تكسفان لموت أ ح د وحين ر ج ع إ ل ى دار أ م إ ب ر ا ه ي م ووجدها تبكي ولدها وحقنها أ ن تبكي فلقد فازت ب أ ن حمل رحمها من الحبيب المصطفى واحتوى جنينا و أ ن تكون أ م ولده فعندما ر أ ى الحزن البالغ في وجهها ط م أ ن ه ا بكلمات فيها الصدق وفيها ا ل م و ا س ا ة قال يا م يا ام ر ي يا ح أ إ ب ر ابراهيم ه ي م إن إ ل ئ ان و ا لابراهيم ر ل م ر ي إن إ ل ب ظئران في ا ل ج ن ة يتمان رضاعه أ ث ل ا يرضيك هذا يعني إ ذ ا كان قد أ ب د ل ه الله ب أ ب و ي ه في الدنيا بحضانه ة الجنة أولاً أن إبراهيم في أولا ا أن إ ب ر ي م في ا ل ج ن ة وان الله قد اعد له ذئران اي مرضعتان حاضنتان في ا ل ج ن ة هذا مما يخفف المصاب على قلب المؤمن حين علم اهل الشهداء يوم احد ان شهداءهم في ا ل ج ن ة وانهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم وانه لا شيء افضل د ر ج ة من الشهيد يوم ا ل ق ي ا م ة الا من كان من الصديقين والانبياء مصداق قوله تعالى أ و ل ئ ك مع الذين أ ن ع م الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أ و ل ئ ك رفيقا علمنا أ ن فوق م ن ز ل ة الشهيد الصديق والنبي فقط أ م ا الشهيد ف أ ع ل ى م ر ت ب ة من كل ما دون ذلك رضي أ ه ل ه م وقطعوا البكاء ولم يحزنوا وتمنوا أ ن يرزقوا ا ل ش ه ا د ة وراء أ ب ن ا ئ ه م هذا ا ل ل أ س و ب والحكمة و ص د ق ا ل ل ك موت ة كان يعالج النبي صلى الله عليه صلى س ل م ل ك ابراهيم ل م و و ا ق ف ع د موت إ ب ما س ا ل ا ل ن ب يستقبل ي موجات من الحزن و إ ذ ا به أ ي ض ا تنعى له ابنته أ م كلثوم الزوجة الثانية لعثمان بن عفان لقد زوجه النبي صلى الله لقد صلى عليه وسلم زوجه بن برقية ل أ ن بنات النبي أ ر ب ع زينب ثم رقيه ثم أ م كلثوم ثم ف ا ط م ة الزهراء أ م ا زينب فتناولنا حديثها مع زوجها ابن خالتها أ ب ي العاص أ م ا رقيه و أ م كلثوم فكانتا قد خطبتا لابني عمهما ابني ابي لهب ابني ح م ا ل ة الحطب ثم عندما جاءت ا ل د ع و ة من العداوه طلقتا ولم يتم الدخول بهما فزوجت ر ق ي ة لعثمان بن عفان فماتت عند منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من م ع ر ك ة بدر الكبرى وقبل ان ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن قبرها زوج اختها لعثمان بن عفان لتكون ام كلثوم خلفا ل ر ق ي ة فسمي ذ ن و ر ي ن أ ي زوج, زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان لعثمان ش أ ن عند النبي فقال ا ل ص ح ا ب ة يقيننا أ ن لو كان عند النبي أ خ ر ى لزوجه ب ث ا ل ث ة وزوجه ب ر ا ب ع ة ماتت ام كلثوم وواراها ل ن ب ي البقيع ثم بعد أ ي ا م ا ل ص ح ا ب ة يجلسون في المسجد واذ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يطل عليهم لينعى لهم أ خ ا لهم في ا ل إ س ل ا م بعيد الديار كبير ا ل ش أ ن كان له فضل في دعم المسلمين و ا ل إ س ل ا م منذ ن ش أ ت ه ا ل أ و ل ى ذلك هو النجاشي ملك ا ل ح ب ش ة عندما مات النجاشي وهو مؤمن أ و المؤمنين ثم بعث له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا كما بعث لكل حكام الارض يخاطبهم انذاك فجدد عقيدته واسلم على يد مبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرحل الى ا ل م د ي ن ة ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم فما عده كتاب السير ح س ب المصطلح الدارج عليه انه من ا ل ص ح ا ب ة لان شرط الصحابي من ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم ولو م ر ة في حياته وهو مسلم ومات على ذلك اي مات على اسلامه لم يرتد فالذين ارتدوا سقطوا من ق ا ئ م ة ا ل ص ح ا ب ة وان عادوا الى الاسلام ثانيه ة الحبشة النجافي جبريل يموت في ي ب النبي ط في المدينة على النبي ويخبره بموت النجاشي مسلم صادق ا و ا ل ص ح ا ب ة و المسلمين فهو يعد من التابعين في هذا الاصطلاح لانه ر أ ى ا ل ص ح ا ب ة في ا ل س ا ع ة التي مات فيها نزل جبريل واخبر النبي فخرج النبي ينعاه لاصحابه ثم امرهم ان يقوموا فيصطفوا وتقدمهم وصلى عليه من مسجده ص ل ا ة الغائب ر و ا ي ة بعض السير لا ب أ س لذكرها وان لم يكن هناك ما يعززها من نص نستند اليه ان جبريل قد طوى المسافات وضرب بجناحه الارض فزالت منها كل ارتفاع وهبوط فسويت و ك ش ف عن بصر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي على النجاشي وهو ينظر الى ن ح ش ه في ا ل ح ب ش ة فكانت ص ل ا ة غائب حاضر غائب عن دياره ولكن النبي يراه ويشهده ويصلي عليه ذكرتها للاستئناس فان كتاب السير لم يات بها عبثا وان لم يكن هناك دليل يعززها وشرعت ص ل ا ة الغائب ثم بعد ايام يمرض و ي ح ت ل ر أ س المنافقين عبد الله بن ابي بن سلول و ي أ ت ي ولده عبد الله الاصغر فان ابن سلول اسمه عبد الله بن ابي وله ولد اسمه عبد الله فهو عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول صادق الايمان وكم عارض اباه في مواقف فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مرض أ ب ي ه وثقله ويرجو من النبي أ ن يستغفر له و أ ن يشهد مدفنه ثم طلب طلبا لم يطلبه أ ح د قبله وما طلبه أ ح د بعده طلب من النبي قميصا يستشعره ومعنى الاستشعار اي قميصا كان يلبسه في الداخل ما نسميه اليوم بالغيار الداخلي الاسمه ل ي عنا ف ن ي ل ة ك ا ن و ا يسمونه قميص استشعار ان يكون في الداخل يلامس شعر الجسد وما كان فوقه يسمى الدثار شعار ودثار طلب من النبي قميصا يستشعره اي مما يلبسه قد شرب عرق النبي صلى الله عليه وسلم ولامس جسده ليكفن به اباه مع كفنه رجاء ان يغفر الله له وان يقيه عذابه وما أ ر ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يكسر قلب الفتى المؤمن الصادق ويفجعه بفجعتان موت أ ب ي ه وعدم تقبل النبي له و إ ع ل ا م ه بسيئاته و أ ن ه مات على النفاق حكم له بالظاهر ما زال الله لم ي ن ه ا بل خيره استغفر لهم أ و لا تستغفر لهم ف أ ع ط ا ه قميصا وقال أ ر ي د يا رسول الله أ ن تصلي عليه قال إ ذ ا هو قضى ثم أ ع د د ت م و ه ف آ ذ ن ي ولم تكن الجنائز تدخل المسجد أ ي ا م النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يصلى عليها على شفير المقبره اي عند طرف ا ل ب ق ي ة و أ و ل ج ن ا ز ة دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ج ن ا ز ة سعد بن ابي وقاص الذي كان يتخول به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي ف ل ي أ ت ن ي امرئ بخالي عن سعد بن ابي وقاص احد العشر المبشرين بالجنه ة جنازة فصلي ل ي ع بامر ابنة ابي بكر بعد ام المؤمنين عائشة ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنها وارضاها من فيما رضي وسنأتي عليها فيما بعد إ ذ ا تناولنا س ي ر ة الخلفاء الراشدين قضى ابن سلول وصنع به ابنه ما أ ر ا د فلف جسده بقميص النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفنه الكفن ا ل م أ ل و ف المعروف ثم حمل إ ل ى البقيع و آ ذ ن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فقام النبي ليصلي عليه فاعترض طريقه عمر بن الخطاب فوقف بين النبي وبين السرير الذي عليه ابن سلول وما يحمل عليه الميت يسمى سريرا قال لا يا رسول الله لا, والذي بعثك بالحق. لا ادعك تصلي عليه تصور و ا معي هذا المشهد النبي صلى الله عليه وسلم بما انها اصبحت د و ل ة مسلمين و ر أ س هذه ا ل د و ل ة بالاعتراف او بالعرف الظاهري و ح ق ي ق ة هو نبي ورسول وامام للمؤمنين فانظروا لو وقف جندي بين يدي ملك او رئيس د و ل ة او قائد جيش ويقول له لا ادعك تفعل كذا فعاجب ا ل ص ح ا ب ة يقف, يقف عمر ي م ن ع النبي من ا ل ص ل ا ة عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعني يا عمر إ ن الله لم ينهاني ولكنه خيرني فاخترت بقوله تعالى استغفر لهم أ و لا تستغفر لهم قال إ ن الله خيرني فاخترت فقال عمر لقد قال الله تعالى هو لا يعلم النبي ولكنه يذكر ولا يريد أ ن يفوز هذا المنافق ب ص ل ا ة النبي عليه والاستغفار ل أ ن ه آ ذ ى النبي و آ ل ى المسلمين قال بل قال الله تعالى ي ان رسول الله إ تستغفر لهم سبعين م ر ة فلن يغفر الله لهم قال لو علمت أ ن ي إ ذ ا زدته على السبعين غفر له لزدته سمعتم أ ق و ا ل صاحب الخلق العظيم كم آ ذ ى ابن سلول النبي و أ ص ح ا ب ه كم نخر بمعول النفاق والسوء في صرح المسلمين ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحقق ما وصفه الله به وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين ليس فقط للمؤمنين في ختام ا ل ت و ب ة لقد جاءكم رسول من أ ن ف س ك م عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ر ؤ و ف رحيم هنا تخصيص في ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين فليكن ابن سلول جزء من هذا العالمين تشمله ر ح م ة النبي قال لو علمت أ ن ي إ ذ ا زدته على السبعين وفيها إ ش ا ر ة أ ن الله لن يغفر له لو علمت إ ذ ا زدته على السبعين غفر له لزدته إ ذ ا لن يغفر الله و إ ن زاد النبي على السبعين إ ذ ا لماذا هذه ا ل ص ل ا ة ت ط ي ب ا لقلب ولده الطيب الصادق ا ل إ ي م ا ن ولعلها تغسل النفاق عن كثير من أ ب ن ا ء قومه من المنافقين ولقد كان فكانت ن ب و ء ة النبي أ ص د ق و أ ب ر أ فما زال عمر يجادل النبي حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني ي ارسلني عمر يعني أترك سيابي أ يا عمر إ ن الله لم ينهنه وهنا تعدد ت الروايات كما تعلمون منهم من قال صلى عليه فبعد ا ل ص ل ا ة نزل ا ل ق ر آ ن ومنهم من قال نزل والجدل قائم فلم يصل عليه و أ ن ا لست من أ ه ل التحقيق والترجيح حتى أ ر ج ح ن أ خ ذ ظاهر ا ل ر و ا ي ة التي أ ج م ع ا ل أ ك ث ر ي ن على أ ن ه صلى عليه وبعد ا ل ص ل ا ة نزلت ا ل آ ي ة صلى عليه و أ ط ا ل في ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل ث ا ل ث ة ل أ ن ا ل ت ك ب ي ر ة ا ل ث ا ل ث ة دعاء للميت دليل أ ن ه قد دعا له كثيرا فلما فرغ من ا ل ص ل ا ة وغوري ابن سلول أ ن ز ل الله ق ر آ ن ا في هذا المقام ولا ت ص ل على أ ح د منهم مات أ ب د ا ولا تقم على قبره قبل نزول ا ل آ ي ة يحدثنا أ ص ح ا ب الحديث عن عمر بن الخطاب وكذلك كتاب السير حين اطال في ج د ا ل النبي صلى الله عليه وسلم وحاول منعه و ر أ ى الغضب في وجه النبي وعدم الرضا و إ ص ر ا ر ه على ا ل ص ل ا ة على ابن سلول خشي عمر أ ن يكون من موقفه هذا قد خرج عن حدوده مع النبي و أ ن يكون الله قد سخط عليه يقول عمر فخشيت أ ن ينزل الله في وقفتي تلك ق ر آ ن ا فما هو إ ل ا أ ن نزل ا ل ق ر آ ن ولكن لحظ عمر لا عليه يؤيد ر أ ي عمر يقول عمر فما علمت ان الرجل يبكي من الفرح حتى بكيت يومها وعلى صوتي فرحا لا خوفا ان الله قد انزل تأييدا لما كنت ارى ولا احد كنت من تصلي على أحد من أمات أبدا ولا تقم على قبره قد تقم ابدا امات وليست ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى ف إ ن ا ل ق ر آ ن أ ي د عمر في خمس مواطن لا مجال ل د ك ه ا ا ل آ ن سنتناولها إ ذ ا ما جئنا ل س ي ر ة ا ل خ ل ي ف ة العادل إ ن شاء الله تعالى ف أ ص ب ح النبي لا يصلي على منافق بعد هذا اليوم فكان المنافق يظل مستورا يشك في أ م ر نفاقه لما له من مواقف أ ش ا ر إ ل ي ه ا ا ل ق ر آ ن في س و ر ة ا ل ت و ب ة ا ل س و ر ة ا ل ف ا ض ح ة ويبقى حسن الظن أ ن ه لعله حسن إ س ل ا م ه بعد أ ن نزل ا ل ق ر آ ن يفضح مواقفهم فلا ينكشف ح ق ي ق ة أ م ر ه إ ل ا عند الموت انظروا معظمها مع من ر حتى م ة ح تبقى ا ل ف ر ص ة له أ ن يحسن إ س ل ا م ه ويخرج من النفاق ثم ت ط ي ب ا لقلوب اهله وذويه حتى لا يكشف عن نفاقه فيؤذوا به فيقال يا ابن المنافق او يا ا خ المنافق ثم حتى لا نكفر اعداءنا فاذا ما كشفت اوراق المنافق لم يبق له مقام بين صفوف المسلمين اذن سينحاز الى ج ه ة الكفار والاعداء فلا يكشف عن المنافق الا عند موته فاذا حضرت جنازته حقق النبي أ و ا م ر ربه فيقال هذا فلان فيقول صلوا على صاحبكم فيعلم أ ن ه مات على النفاق ف أ و ص ى النبي صلى الله عليه وسلم ح ذ ي ف ة بن اليمان ولماذا ح ذ ي ف ة للرسول أ ن يختار ل أ س ر ا ر ه من ي ش ر ء من اصحابه ولعلها كانت إ ش ا ر ة أ ن ح ذ ي ف ة سيعمر أ ي سيعيش طويلا فلو قيل ل أ ب ي بكر أ و عمر أ و عثمان أ و علي من خيار ا ل ص ح ا ب ة أ و سعد بن أ ب ي وقاص ماتوا كلهم قبل ح ذ ي ف ة فاختار النبي ولعل هذا سبب ظاهري وهناك أ س ب ا ب أ خ ر ى اختار حذيفه بن اليمان وكان قد أ ع ل م ه كما علمتم في جمعتنا قبل ا ل م ا ض ي ة في عودتهم من تبوك حين ائتمر المنافقون أ ن يطرحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ناقته عندما أ خ ذ ا ل ع ق ب ة تذكرون هذا في جمعتنا قبل ا ل م ا ض ي ة وكان ح ذ ي ف ة بن اليمان هو الذي يسوق ب ن ا ق ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ط ل ع ه النبي على أ س م ا ئ ه م و أ س م ا ء آ ب ا ئ ه م هنا تم ا ل م ش د يأتي النبي ا صلى ل ل ه عليه وسلم إلى حذيفة ويلقنه أ س م ا ء المنافقين جميعهم و أ س م ا ء آ ب ا ئ ه م ويقول له حتى يعرفهم ولا يركن إ ل ي ه م بعمل حتى لا يفسد و ا على المسلمين أ م ر ه م بعد النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا بوجود النبي فلا ش أ ن لهم لا سيما بعد موت ب سلول فلقد انهار كيانهم ومات زعيمهم وعمودهم اخبر النبي ح ذ ي ف ة باسماء المنافقين فاصبح ح ذ ي ف ة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت جنازه منافق ينسحب فلا يصلي عليها فاصبح يعلم المنافق بعدم ب ع د ص ل ا ة ح ذ ي ف ة عليه وبقي الامر حتى ولي الامر عمر بن الخطاب اميرا للمؤمنين فجاء الى ح ذ ي ف ة فاحتبسه ليس حبس س ج ر كما يصنع اليوم له احتبسه اي جلس معه فلم يطلق ص ر ا ح ه احتبسه في, داره أي في دار ه الامير دار من بعد ص ل ا ة الصبح حتى حضر ا ل ص ل ا ة الظهر وهو ي س أ ل ه ويلح عليه الذي يتكلم عمر امير المؤمنين يعني الحاكم و ح ذ ي ف واحد من ا ل ر ع ي ة وان كان صحابيا ي س أ ل ه عمر ب إ ل ح ا ح وعمر عمر من تعرفون يقول له عمر اناسدك الله يا ح ذ ي ف ة هل عدني رسول الله من المنافقين لله د ر ك يا عمر ينزل ا ل ق ر آ ن ي ؤ ي د ك في مواقف ويبشرك النبي بلسانه ي ق ظ ة لا مناما م و ا ج ه ة لا غيابيا أ ن ك من أ ه ل ا ل ج ن ة ف أ ن ت أ ح د العشر المبشرين ويعلن النبي ص ل ى الملا ل عليه ل ه و س ع ى ل من اصحابه لقد كان فيمن قبلكم محدثون اي يحدثهم الله في قلوبهم دون ان يرسل اليهم الوحي معناه الالهام لقد كان في من قبلكم محدثون فإن فيكم فعمر كان فان يكن لقد في ثم يعلن النبي إ ن الشيطان ليهابك ا يا عمر والذي نفسي بيده ما سلك ابن الخطاب فجا إ ل ا سلك الشيطان فجا آ خ ر وتخشى على نفسك من النفاق ثم انصرف ف أ خ ذ بيد ح ذ ي ف ة برفق فما زال يجالسه ويحدثه حتى ص ل ا ة العصر و ح ذ ي ف ة ي س ر لا أ ف ش ي سر رسول الله لقد ا ت م ن ن ي الرسول على هذا واوصاني الا احدث بهم احد يقول عمر انا لا اريدك ان تحدثني بهم ا س أ ل ك عن نفسي ويمسك ح ذ ي ف ة فلا يتكلم حتى حضرت ص ل ا ة العصر وبعد العصر حتى المغرب س ح ا ب ة نهار كامل فلما يئس عمر م ن ح ذ ي ف ة اذ سمع منه يقول والذي نفسي ونفسك بيده يا امير المؤمنين لو حبستني حتى يموت احدنا ما انا بالذي محدثك ولا افش ي سر رسول الله لو قطعتني اربا فحول عمر السؤال بطريق اخر قال اذا حدثني عن ل ف تعرض ن قال ت الاعمال على القلوب وشرع في حديث كيف تسود ا ل قال ل و ب ق ما عن هذا ا س أ ل ك فاني احفظه كما تحفظه قال عن ايها ت س أ ل قال عن التي تموج في الناس موجا لا يدري القاتل فيها فيما ه ا ف ي قتل ولا المقتول فيما قتل يمسي الرجل فيها مؤمن ويصبح كافر قال هذه يا امير المؤمنين بينك وبينها باب يوشك ان يكسر يعني ها ف ا ر ب على كسر فوسب عمر قائما وقال لله ابوك ح ذ ي ف ة يكسر ام يفتح قال بل يكسر قال ليته كان يفتح فكان يغلق اما وقد كل قلت يكسر فانه لا يغلق الى يوم ا ل ق ي ا م ة وعلم عمر ان ح ذ ي ف ة قد بشره بالقتل فكان إ ذ ا حدث هذا الحديث س أ ل و ا ا ل ح ذ ي ف ة أ ك ا ن يعلم عمر أ ن ه هو الباب قال يعلم أ ن ه هو الباب كما تعلمون أ ن اليوم دون الغد